الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا لأجله ثمثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم الكبر بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاستخذوه عدوا إن ما يدعون حزبه ليكونوا من أصحاب السير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أَفَلَا لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بَلٰ تَذَهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحبا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من تَفَرَّلِ اللهَ الْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَذْكُرُ أُلَائِكَ هُوَ يبور والله خلقتكم من سراب ثم من طفتي ثم جعلكم أزواج ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أثا ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من عمري